بسم الله الرحمن الرحيم طَاهَا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى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 وله الأسماء الحسنا وهل أتاك حديث موسى إذ رأنا را نارا فقال لأهلهم كثو إني أنستنا را إني أنستنا را لعل آتيكم منها بقبس أو أجد على نارهدا فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْنَعْ عَلَيْكَ فَخْلَعْنَعْ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالوادي المُقَدَّسِ قُوَى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا لا إله إلا أنا فاعبدني فاعبدني وأقم الصلاة لذكري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 وَعَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِ وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِ وَلِيَفِيهَا مَا أَرِبُ أُخْرَى قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سنعيدها سيرتها الاولى واضم يدك الى جناحك تخرج بيضا تخرج بيضا من غير سوء ان أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفطه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي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 إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن قضي فيه في التابوت فقضي فيه في اليمن فاليلقه اليمن بالساحل فاليلقه اليمن بالساحل يأخذه عدولا وعدولا وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني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 فَإِنَّ بِاسْتَسْلِين فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدْرٍ يَا مُوسَى وَاصْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي اذهبا إلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى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 بينهم وأسر النجوى. قالوا إن هذا نساحر يريدان أن يخرجكم يريدني أن يخرجكم.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 إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى وَأَلْقِ مَا فِي الْيَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ ساحر وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَاهُ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى قال اامنتم له قبل أن ااذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحط فلا اقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا لكم في جذع نخيل ولا تعلمن اينا اشد عذابا وابقا قالوا لنؤثرك لن على ما جاء انا من البينات والذي فطرنا فقد تقوم انما تقضي هذه الحياه الدنيا انما تقضي هذه الحياه الدنيا اننا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا أغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السح، والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربّه مجرما، فإن له جهنم، فإن له جهنم. ما لا يموت فيها لا يموت فيها ولا يحيا ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فانائك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. ادْعُ حَيْنَا إلى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ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 طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه ولا تطغوا فيه فحل عليكم غضبي ومن يحمل علي غضبي فقد هوى وانني لغفار لمن تاب وآمن لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى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 قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا ولكننا حملنا أوزرا من زينة القوم ولكننا حملنا أوزرا من زينة القوم فقدفناها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 ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنت به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني فاتبعوني وأطيع أمري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 لنحرقنه، لنحرقنه، ثم لنصفنه في اليوم نصفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو.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 ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافون بينهم يتخافون بينهم إن لبثتم إلا بثم إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون. İz Yüklü Amthalı Hım Tariqatın İlla Biftem İlla Yuma, Vyeselon Kargan ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها إوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا إوج وخشعت الأصوات للرحمة وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تفع الشفاعة إِلَّا من أَذِنَ له الرحمن إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا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 وَقَدْ خَافَ مَنْ حَمَلَ الْبُلْغَا وَمَنْ يعمل مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ بُلْغَا فَلَا يَخَافُ الْمَوْتَ وَلَا هَرَمَا وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وصرفنا فيه وصرفنا فيه من الوعد وصرفنا فيه من الوعد لعلهم يتقون لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى فتعالوا الله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 إِنَّ لَكَ أَنْ لَا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَضْمَأُ فِيهَا وَلَا تَرْحَى فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانِ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 قال بقام منها جميعا قاله بقام منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإنما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن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 نحن نرزقك لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعقبة للتقوى وقالوا لو لا يأتينا بأية من ربه أو لم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قَبْلَهُ لَقَالُوا لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى قُلْ كُنْ مُتَرَبِّصًا فَتَرَبَّصُوا